سورة الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسن العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن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 إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي, واللائي لم يحظ وعلاة الأحمال يجلهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أم لهم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له ذلك امر الله انزلهم اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوهم من حيث سكنتم منوجدكم ولا تظالمهم لتضيقوا ولا تضاروا 124. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 125. ذو سعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه مما آتاه الله لا يكلف الله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 قد اللَّهُ الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مِثْلَهُنَّ مثلهن يتنزل, يتنزل الْأَمْرُ بينهن لتعلموا أن الله لتعلموا كل شيء